أَم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَم عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أم له البنات ولكم أَمْ أم تسألهم أجرا فهم من مغرمهم مسطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم